ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقانعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا سَيَومَ يأتيهِمُ العذا فََقُ النَّذينَ ظَلَمُ رَبن أخخِرنا أأَخخِر النائِنأَجَلِ قَرم نجب جوَتَكَ وَنَتَّ بِ غوسُ أَلََ تَك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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنَادَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إن الله عزيز وانتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وقبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران من قطران وبينهم من قطران وتقشأ وجوههم وتقشأ وجوههم لنا ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع على هذا بلاء بَنَ قُلّاسِ وَلِي ظَرُون بِهِ وَلِيظَرُ بِهِ وَنعَنَّمأََّ ماَاهُ وَإِنهُ وَاحِدَ وَلِيَ